وَأَنا اختتكَ فَسَمِ لم يوحَ وَأَنا اختتُكَ فَم لم يوح إِذ أَنَ الله إلَ إِلا أناضَبُودني وَأَط الصة لذكري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 هي ولي أخرى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهشت بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى القها فإذ هي حية تتسع القها فإذ هي ح تقال قذها ولا تقفسًا ويدها سي الأى سنعيدها في رتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء لوركَ منِ آيات الكب لورك من آيات الكب إذهب إ في العونَ إ قَغى إذهب إ في العونَ إ قغىقالَا رَبّش رحلي صدري قال يَسِّرْ لِي صَعْبِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحُلَّ الْعُقَدَ قولي لِسَانِي وَحُلَّ الْعُقَدَ تَمَّ لِسَانِي هون أخي هون اخي اشدد به اذري اشدد به أذري في امري في امري كي نسبحك كثيرا لدي حككثيرا ونذكرك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا, كنت بنا بصيرا قال كنت لنا بصيرا وقال قد اوتيتس لك يا موسى وَلَقدَمَنّ عَلَكَ مووةً أخْرى أخرى